بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتذكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز تهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 فجعلنا اصحاب النار الا ملائكته وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا الا فتنة للذين كفروا ليزيقن الذين اوتوا كتابا ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرضو والكافرون ماذا أراد الله بهذا متلا كذالك يضل الله מי يشاء ويهدي מי يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أكثر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصنين ولم نكن طعم المسكين وكنا نقوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين